نحاول نفع بقية عايزين نحط نفع بقية ما هذا المشن بزي انه مرسل نفع بسطة انه اترات اترات هتتعين ان انا اترات انه مرسل ماشي اترات ينا من ده باس تكشن تكشن ماشي أول شيء نبدأ من, العمليات العمليات العملي من, من عشان نفهم. سكشن متكامل هذا اسمه إكس ممكن إذا أصلاً نحدد يعني عقلك من تحديد النظر. في العملية المية تخل على العملية ده السكشن ده. أو سنة الأمورات مسلاً تباع هني. وفي نفس الوقت في الحياة اللي طلبت جات وضع في العمل عشان عقلك من نظرة. من الحاجات اللي ننام عنده من نظرة في الدقائق العامة. ده منيح. إكس سايت مورفولوجي كويس يا شباب؟ عن كده مورفولوجي. فهنا اسمها الصيديوة كما عندها ايضا شخير وبعد كيف حاسمها الانوماتي في الوصان هو اسمها رضا عموماتي اول مرماتي بساية عليها انيسو سيكوزس اول مرماتي الشيء عليها مكيل سيكوزس في اول مرماتي سبينة مقلوبة منتند and destinability كذلك معيها الاسباريس مقلوبة منتند and destinability ما بيننا نجو لما لما قلت لكم قلت لكم انت استريبل انت منهم طيب وقع بودي بودي ما بيدور انا محتاج أنا محتاج بروتين خلالي جوتيج. أنا محتاج من القصة دور الخلايا لاصطناع المصطلح. تعالوا بيفصل بيسوي الفضارات بتعتذر فمها لفروشة بودي. فهمنا؟ لما بشوف أي خلية فعلت لفروشة بودي بعرف إن في هنا مايكروروس أو حاجة أضمر كي موجودة هنا. فبنتي بتكون لفروشة دي معناه إيه؟ هنكلم على الوضع وهنفهم لو في حاجة مهمة هكده عليها عقب في المخطط باع normally باهlà في كأن أمام دوارذة. في ايه خلاب ايه تاني في مممم savaوة في حجم المصح ايه موسيك التسمع السيريدات في عندي هنا سيرين. في عندهم مم جولة يعني ايه تم الخلية يعني لو حامد تلاتين عشر ولو حد ساتين هلانهم المهم في الاخر يوصل كام ثلاثة في الليل صح؟ مش مطلعين احنا هذا زي بعض الخلايا البرازية ورقم بتقارن الوردة على التعداد هذا هنا موجود هذا على الخلايا هنا موجود زي حبة خلية أرقس التلاتة نص النيزل وصلت في النص لحده اسمه سينتر بيلو إيري او الطبيعة ورقم خلايا البرازية في عندنا سواد كذا زي السكشن اللي فات عشان ما نتفلفش عليه ايه. هي السواد دي أول حاجة السلم ها ايه طب هات لي اللي هي بس تقول المنال يا كابتن السوشي بيقول لك ايه ان في عندي حاجه اسمها السيتوسكيلتون صح ايه كلمه سايتوسكيلتون دي كلمه سايتوسكيلتون يعني لو كناايساع كده ارجع تاني يعني انا عندي عظم عندي عضلات وعندي تن اللي بيديله السيتوسكيلتون بتاع الشكل الطبيعي اي واحد عنده شكل غلط الدكتور اللي ايه واحد شكل مش طبيعي صح مش ده المنطق شباب اسمه سايتوسكيلتون فاهمينها ان انا لما اخد شكل ارجع تاني لشكل طبيعي نفس المرحله الطبيعيه فهمنا؟ يعني خلية طب نسمها هولك فيها سايت سكيلتون واللي هو هيخلية مدور. لما تعمل كده ترجع تاني كده. تعمل كده ترجع تاني كده. فهمنا؟ لازم يبقى بايتو سكيلتون اللي هو بعدها أكثين وما يصير طاي. فرنب انا الوسط. أنا ما أفهم الترجمة. بس خليته عشان أفهمه. ها يا شباب الراجل ده خلي بالك ان السندبرين عباره عن 3 لير كلمه ليير يعني طب طب اقولك هما 3 طبقات هو رسم كده كده بروتين طبقة بروتين وفي النص طبقه طب ليه سبحانه وتعالى سبحانه عملها كده ليش ما خليت الصلاه لاي بروتين ها ف... يعني لو قلت انت هتزيد حاجات تترهم منها حاجات صح في عندي حاجات بتتصور وفي حاجات يعني ايه تفصلوا بالنيود تفصلوا كل يعني لما تكون حاجه تفصلوا بالنيود الضوء يطلع لما تكون حاجه متفصله بالنيود لا عندك دي يبقى يقدر يخشها منها. حاجه اللي هي عايزاها قرره ولا شباب كل حاجه المفروض بقولها هيترتب عليها حاجه اب يعني طول النورمال ده لما يحصل فيه عن النورمال هيتحول لحاجه اسمها اب امين يا دكتوره طيب انا عباره عن بريميليه فبعدين موديل في نص طاقه ثنائيه ليلت حاجه دكتوره فاهمه من الحالات دي من الخلايا دي واقول حالة حصل حاجه اسمها لايبو بروتينيميا كلمه بروتين زاد بروتين بروتين ده ال دي ال اتش ال بيرو دي لسه بروتين دي كده الحاجات اللي ما بقى السن البريد ولما في البريد بدل ما هو كان لا بتعرفه صح ولما يتعرفوا يعمل ايه بيعرفوا يعمل سبايكس ويعمل بروجيكشن ده في كلاس اسمها الاكام سوسايد انت فاهمينني انا هشرح عشان اجيبها مقدمه انا كنتم كده ده اول ما الكلام ده بس انا عايزك تفهم ماشي كده يبقى عن بقى بس لما عمل بروجيكشن وصبايت في حالة و تفكر اسمها ايه وصلت تفهمين انا كتبا؟ دي اول معنومة عندك وايبو بروتين التاني معنومة هناخدها في خلية الاربسيز المفروض ان كل خلايا عليها ايه لما يحصل من خلايا الاربسيز لقد دوله معروض يعني ايه ديفريشن خلايا بتتصرف بعضها اتجمعت اتكسرت نتج عنها حاجه اسمها الهيموليتيك انيمي اخلال ده لما خلايا بتتصرف صح طب ايه اللي خلى الخلايا بعضها زي ما انا قلتهم بيتصرفوا مع بعض كده يطلع حاجه اسمها نيجاتيف تشارج برغم ان الطبيعي كل الخلايا بتتصرف عليها ايه عارف دي يعني ايه فاهم انا ده نيجاتيف لما اكون نيجاتي نيجاتي ده لو انا نيجاتيف والبوستيف الارقام المتطرفه المختلفه متقاربه المتظل... بتقرب من بعض يبقى لما نسيب بعض متلاصق فاهمين ان هو اضطرت اطلع على كل ثلاثه اساسات اللي بتتشارج عشان نخلي الانسيست حاله البرشه كلمه البرشه يعني على المره يعني الدكتور اي جواب في تعمل ماشي هل كل كل بعض مترصص لا كل عندها هي عم ما انا بسوق القوه عندي 30 وهو بيسوق لي 30 ده أنا عايز اقرب عايز منه رحمه ربنا بينا كده كل واحد بيسوق الثاني يبقى القوه اللي بينا اسمها يحصل ان في كده ليش عشان تخلى الروس بحالة بالغالجة. يعني كل الخلايا ما تتحوش اقرب يعني كل واحدة بتزوء التانية كده ما تتحوش اقرب منها اللي فوق بتزوء وانا برس اتحقق. يلا ما البعض. وصلت. طيب. دي. دي او ولا جميل. تتحول مش حالة حالة .الرقم ده كلام لو استعمل صح قوة إل. انا كنت أقول لك أنا قوي جدا لكنه هذا قوة كبيرة. من نحن لما عشر على عشرين نعمل هذا الضمان الشهري صح؟ هذا نفس ما حصلنا إلى منك أنتهى. جي يعني هيك اللي تيجي. عمرنا والله عمر الخلية. عمر الخلية. اللي هو من ميهر ميهر نفسها بتقل. قوم الخلايا اللي قوتها بتقلب واللي الاي جي بتاعها قرب من بعضها ولما تقربوا من بعضها على فهمنا؟ بقى على الدنيا كلها تماما وصلنا يبقى احنا كده نسالش ايه في اول حاجه زي ما قال انا مخدرت الايه ممكن يقلل تخيلوا بقى جاي لا دي جداً؟ ايه حلاً بتصير ممكن تيجي بدها؟ أنت بادي. بس بس الأذن بتقعد. أنت يعني. حت إيه infection. سمعت تيجي دي؟ ممكن نسمع عن تفاصيل غلط بتوت طلب معاها اسمها إيه صار. صح؟ إشمعنى بطلب منه معلبة صورة توصيل؟ أي واحدة بيرين تطلب منها إيه صار؟ إشمعنى طلبني بليز؟ ها. عارفين يعني أنا أصلاً صورة توصيل أو ليز يعني أنا بجيب عنده الدم وبحط ساعة كملا في المتر بريشة كير. بس أنا شف خلاص أنا صح؟ سواء انت بعد ايس لو ان في حاجه موسطف جت عادة في النصف. قام نتروبنا بقى يا غيس. بتزع في قسمك عبارة عن ايه? في قسمك عبارة عن ايه? قلب صح? مين أخطر ها? ألبن ألبن ألبن. ألبن. ألبن. ألبن صح? ده يعني افتر حاجة موجودة بتنمها في القلب وهي افتر حاجة ليه. في الرباقشة مفاصل ان الخدرة هلها بصمت بعضها طب الحاجة مفاصل اللي هي اه اه. قارتوا دولين دولين دولين ايه? الفا وبيتا وجيم. إذا ألفا بيطلع من حاجة ده اي جي و جي كلام صح? يعني لو الطفل الصغير عندهم اللوز عملت له ايه اس ار تلاقي منين اه الله لأ. لان كلهم ان هنا ايه بص صح ولا لا الراجل جميل اللي ورا ده انت بقى في هو يا من زمان هو صغيرين كان دماغنا شغاله وكده يقولك اوعى تاخدوا فيوت الدنسلين صح يعني واحد يدخل من الازرين يصرف هذا السر هو رجال من اللي أنا بدي أنت بدي هو ما بيجي بس بس من هون من هون من هون حلو واحد طالع نطلع كده عشان نقول في الموضوع قعدت لي حاجه اسمها انتور عن حيوانات عنده حاجه اسمها ريزيستنت اجينست الميكروب اجينست التبادل يعني ترى الموضوع ده جميل في الدور برد ومطاط الاكس في دي بعد اسبوع جالي الدور التاني فلما جبت سبر ما ادريش ايه النتائج مش معنى ان هو غريب. فبالتالي أي ما لان ضد في صح هنا في البنسلين بقى رجاله افهم دي البنسلين الانتجين بتاعه صح يعني الالرجن بتاع ده دهو يشبه مين البنسلين فلو رح واحد بنسلين يوم يتكون ضده انتي تمسك في مين في الاربيس خلي بقى في عن المايب ارم يوم جاي ده مين؟ وصلت يبقى انا قلت حاجات ممكن تقلل الالتهاب التشارج وحاجات ممكن تلغي ايه الحاجه اللي ممكن تلغيها وجود مين الانترودت عارف حساسيه البنسل بتيجي ليه ان الجسم بيتعامل معها على ان حاجة غريبة. غريبه فيبدا يديك ايه انترودت ولا خرى ثانيه فاكرين كده بيعرف ايه طيب كلنا عارفين بتدم الكيش صح خلفه الموضوع ده بس كلنا عارفين بتدم الكيش اول ما ندخل النور مع مرحله بتاع موضوع التجنيد دي بتبعد من داخل الكيش وخايف وطالع بص للمجني صح وكلنا كل احنا عملنا شغل على قدها الفكره تجنيد كوسه هوارد الموضوع التجنيد دي يعني لو دخلت هو العسكري اللي هو غبي ما يعرفش حد هات لك داخل البيش داخل عارف حتى لو عنده فيروس بقى دخل اختبار بيديني الشريطة كده ويوم بيجي مسمار وهو مش دبوسة <تصفيق> سنت عشرة كده اقول لك ايه بوسة صبعة وهو مش بصمار او اجر بتاعت الفولية دي عطونا اه اه اه اه اه اه كده خبط نفس الخبط وبعد ما تعمل البس هنا يقول لك ده نقطة دم على الشريطة الشريطة دي عمي تقول لك احضر هل يقول لك ان جابت اول خط انت نجل انت لابس يجيش لابس يجيش حال؟ الفيروس سي ركز يا لو جابت الخط التاني يقولك سوس بيجاس وانت لابس جيش لابس الجير خش معايا لفات ان انت يجيبك اتطلعك هدخل الناس والله لو انت عند المرحله الثالثه المفروض ان انت ايه يقولك برضه برضو انت طب ازاي يا عم عند فيروس سي يعني انت سي يقولك جميل روح مش ملت. معنى هي طلب بدا في طلب البسيقات? عارفت لبها لان في الهارسيا الانتباض بتاعها مهيش بيه الانتباض بتاع وصلت? <تصفيق> انا لا. يعني لو العسكري ولا؟ لا. لي بسيارة بتاع بيروسي. لو طلع بتاعه لي عندك ليش الحالة الواحدة أنا ممكن تبع لك عن أنتي على دوادل الأشي، عن أنتي على دوادل الأشي، اللي لك ألا لك لما يلاقيني بس قراءة يا رصيد لك ااا طالبتك ليش بس ما لا تكمل مصطفتك كم طالب؟ أنتوا ما منا وسط الجنة، لكن لماذا يجب ان تتعلموا ان من اجل ان تكونوا قد افضل من اجل ان انا قد افضل ان انا قد افضل من اجل ان تكونوا قد افضل من اجل ان تكونوا من اجل ان تكونوا قد افضل من اجل ان مكان قد افضل من اجل ان طيب معلومة كمان دي قريب جيب. اتبرد الباب دي. قلت لعمل القول عامل لك شمعنا. قلت لان شمعنا بنتمارس. براحة خيال اللي بتكون موين ترينا. انا نفس بخد منها. يعني عندما اشتغلت سبعة تبان في لبازالة واشتغلت حالات منها. حالك ايه? سمعنا الحالك سمعك سبق صبحي هو كنا بنتكلم على حاجه اللي هي عصبي طريقه بنت ارنبيته كده فاهمنا اي فكه عصبي من الانبيتين مش معنى عامل الانبيتات دي كده هو اسمعنا اخوته من الدكتورايه قال لي لان دي اللي في المرض بالسرد انتنجر. مين السرد التنجر باي باس كونكتيف تيشو عامل من التيشو يعني الفايبرس تيشو فايبر جاي من من اللي في اكتر حيوان في نسبه بوستل هو هورس عشان كده بنخضر اي عمليه فيه وانت كده توقعنا ان الهيلي جايصه بمين من كلين برفايرشن في في كده تقوم ماسكه في التكنيال عملت التبرق صح تمام في اي فتحه صغير ايه اللي حصل يا عم ده الهيلي حصل بقت في كده وطلع منها انا من الستوك. فمدي كنان اش معنى باب تصموه للعبير يعني نسبة عالية جدا في عشان كده بعض اصدق حيوانات فروكس هو بوكس عشان نسبة الفايدونجي فيه انت حاجه شوكوه هنا لا انت لقد ومش ان ليه مش حاسس يمكن ان تكون هناك من كده ان تكون هناك من يمكن ان تكون من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان حاجة هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون كل في حاجة تانية كمان المفروض أنت في عم في نص حالة لي ما عملش كلهم موجود خلصت منو حتى من مرة شيء بسجنك مش معنى صار لك هذا اسمه سندال بيل كده خلايا خلايا الأربسية إلستي ولا فيليكس يعني ايه هذه يعني ولكنها تتمثل هذه الاشياء التي يعني ايه? الاشياء التي تمثل يعني يعني التي تمثل هذه الاشياء التي تمثل هذه الاشياء التي تمثل هذه الاشياء التي تمثل هذه الاشياء التي تمثل هذه الاشياء ولما تمثل هذه الاشياء التي تمثل اسمها الاشياء التي هتشوفين انا بقول ايه عشان اللي جاي بعد كده يا صبا ايه كرميش طيب يعني ايه كنت بالاكسابيردين يعني يعني كنت هو انت خلال الابسيس بتاعك في الجابل زي برسوله بلاد الكلام اللي كل نفس الشيء اللي ولا هم لازم هل صح ده رقم شائع ده يعني, يعني سامع عشان احنا احنا قلنا كده فعملت فزعلت مش واصل ل يعني ولا ها يعني اردت ان اكون يعني لن تكون يعني لن تكون ممتازا لن تكون ممتازا لن تكون ممتازا لن تكون ممتازا تكون ممتازا لن تكون ممتازا لن تكون ممتازا لن تكون दो आप अपने कपड़े सोमवार से ही हैं। कपड़े सोमवार को था عايز يا خلالها بس تطلع من جسمنا في كلها نفس بس فيه يعني بيكون عندي لارج وعندي الخليه هنا شفناها كده والخلية هنا شفناها كده ازاي الخلية كبيرة دي بتدخل من هنا من هنا وينتر على بعضه <"O>, نفس الشكل اسمها يعني خلايا تعنى وصلت طبعا. من هنا المنظر ده تأخذ بعد الشكل ده ده من هنا المنظر ده على الشكل ده كلمة معناها الخلية ترجع شيب بتاعها بعد بتعدي من Large نصبوها أو نصبو Large <sensible> اسمها ده. وصلت شايف المنظر ده جميل هشرحهولك اكتسب مرونتها فين دور 43 وصلت فاهمين يبقى كلمه اكسبيلتي معناها المرونه الخليه تعدي من لارج او من سمول او من سمول نور ترجع تاخد شكلها الطبيعي طب مين اللي بيسأل عن الاكسبيلتي مين اللي بيسأل عنها هو مين سنتر اريا دي ما ما كنا تخيلت خليط ارغوسيس كده بتنضل اصعب <تصفيق> في حيز انهم بتتحرك فيه ولا لا وسط المزرق دكتور انا بقولك على ده ايه ان لما جت خليه من الخلايا واقولك لك فقدت السنترال فقدت في الاكسبيرتي يبقى بتتصرف فين الاثنين انتم فمين اللي معاي سوالفه أصله بس السندرة دول هي مهمة مهمة عشان أحط عليها ايه? بالكسب طب في حاجة بقى مهمة عشان ايه? هي. دي مهمة عشان حاجة اسمها رونكس فورميشن. فورميشن. ايه فورميشن. سلسلة بتاعتها ثانية لي إستعراض. بالمقولة الأخرى ان خلال بسيس دي عاد في ايه منجر? وقت ده اطوف عرض الانتفاع. لما تمشي بالنعمل شكلها كده. لما افتدها وقص عليها اوار بالمنظر ده. لما بص عليها, عليها بس با. باي اللي باي بي. طب. باي بس كده يا فوق بعضها وصلت في الخليه الثانيه هنا طب والجواب يبقى رولكس السؤال يعني والاجابه 5 نص ولا ايه واحد في رولكس مع ان في سنتر الدين سوي كده تعمل العمل كده وبس هو ايه يا دكتور عايز يعني اللي تيجي اول سبب عليه بوصد. تاني حاجه ان النيجاتيف فورس اللي بين الهواء والبرشن فورس قلل بدل ما كانت 30 و30 اصلا الستات فورس 10 و10 يبقى تمام يا في عشان خاطر من ايه وبالتالي فين الفورس اسرع واحد بالضبط. واحد مين مين هو عشان زيادة نسبه الواي برولر زائد تمام طيب. طيب وصلت طيب نكمل كلامك. كده رايك حاجه اسمها دايت كميتي طيب, طيب. الحته الاخيره كلمه اليلاستيك يعني ايه منتلاستيك من ها انا كان انا لا تتمدد ولا تنكمش طيب بقى نركز معايا انا عندي واحد اثنين واحد اسمه هاي بارتوني. ما اسمه ما صح؟ ولا خليت عارزيس ولا خليت كده, كده؟, كده حصل ها. يعني الاسم. ها. يعني يعني كمية ولا ايه? قول تسحى مية من الاربسين. ويأتوب عنها شريفة. عادت مش هانيكيش ده الاسمه ايه? وصلت كلمة تانية. فيبوتونيك يعني ايه هاي فيبوتونيك? يعني المية دين. تكون دفلة فين? جوة الخليجة وقال لطفلة الخليجة السويني وبعد السويني ربشة ويأتوب عنها يمونيكي الخليجة. وصلت يبعيني الكروفوب لك كلها بيقول لك ايه? خلال ارمسيس في نكسة يعني ايه بليك سابق؟ عنده عمو ما يتفشي ملانج بسمول يعني ايه لا تتمدد ولا تنسكت معميني كلم جباب؟ معلوم عشان ده؟ في ده؟ عارف يقول على بعد ان عبود تشعر في يقولك بتاعك ما تشعر باش مياه بياها. اقلي بعد ساعتين. معنى? دخل كله صح? شرب المية. يعمل ايه؟ انت مياه قبل قبل المية هنا عمل اخيبر والله هاي. هاي. تقوم داخلوا المياه بايه? الخلالة او بسيد. وياكم عنها جميلة سامع كويس انا ايه اللي حصل؟ اللي دي عليها اسمها ووتر الدوكسكيشن طب في الباقه دي صورها يشرحه لكم اسمها ووتر الدوكسكيشن يعني ايه اوفر جامد قوي شرب مياه كتير قوي بدات عن حاله زي دي وبتحصل للرجاله في اللي هي المستو عايزه راجل قايباً يتبع عجول السوق ومكبه شوية ماء في حاجة للرطة يوم هي ماء شربة مية وضوها تيجي المزرعة انا طيب, طيب. قولنا خلايا أربيسارية المتشابه، قولنا السرير المريء، قولنا كل ده بالجنسبرنا أضمن عظيم. أول حاجة نقولها بعد كده الصايز والثلاثة تذكرنا تلامرز بيشيس. أكسين بيت. كلها عناق في الكتاب سهل. فما أنا أقولك عليه. اللي بفود منك أكبر خلية أربيسية موجودة فين في الدب سبعة مائة. أصغر فين في في أثنين خلايا ملقيين، زوج كامين مفرط، سبعة مال. عشر خلاياين، زوج كين، أربعة مال. عرفت أن أول ما تختلف الصيغ، نأخذ العلمنا في ال في ال في في الشكل الخلايا. انا أقدر ما أفوتك عندي حاجة اسمها قبل ما نورمان في الكبد. يعني طبعاً إذا أو عليه بالاضفه من بتاعي اقولك بتاع بقره اقولي بتاع, بتاع اي حيوان تاني اقولي لا ده اض في عندك حاجه تانيه اض الهرمون في الشين على حاجه كبيره اسمها بوكيرو سايتوز كل بوكيرو ده يعني هرمون في الشين الدكتور لما يجينا ياخد التحاليل المعمل ما عمل في الاض هرمونات في السايت اللي ايه لما يجيلك في الشين ايه لما كلمه الكريزوس ادوس اعرف ان في اب من دو. لما انا اسوي تصرف من دي اب نورمال في يبقى نط الكريزوس ادوس في طيب نط الكريزوس في البوت البوت فيها نورمال يعني كلها خلايا بس لما ابص عليها هو هاقول دي قط دي ايه نور لان الماليوم حيوان تادي انت يقول لي دي نشان اللي شباب؟ ده النور بتاعها طبعا انت عم تقول الكامل بتاعها تاعتو ايه؟ اللي ايه دي فيهم بيورس اسرع حيوان فقول لك سبب ليشا بورس استخدتين بكتاة تقول خلاص Your voice starts in make a plan. I guess the most no longer it takes a meal. So, tonight I've ever had two Pессsies to buy some proper food, and they are taking some奶 milk water and grateful nice food. Even the sprouted doughnuts are not special suited made معانا مش كل ده ويفضل نقول بالظبط اشمعنى الكاتب بيحصل ثاني اللي حاجة تبير عددها بالشرق بالشرق بالشرق بالمسطر والمعاملة بالسكيل بوسيقى تبقى فلانا كده غلاصة النومر عدوية بالنومر ناخد ده الأبنومر ريسو صورة مفورجة وباللي عليك اصيرك كل الناس يتعني نجيبه وده اقعدت بمزاك تبقى كله كامل كده دولة راكة كده I دي كلمه انت <تصفيق> بتدرسني يعني لما الاقي دي معناها ايه لما الاقي دي معناها ايه وصلت طيب كده يا شباب احنا متفقين على ان اي حاجة تختلف عن على النورمال فمقولش تبقى ايه واي حاجة اب نورمال ايه اللي يحصل لها في الليزنين اللي هو بتبطل الخلايا صح هو مكسر الخلايا دي وانتم عنها موليتك تمام يعني اي حاجه اب نورمال هنتكلم عنها واقول لك خلي بالك حصلت سيترابي ايه اللي حصلها تكسر بالزدير ما ينتوا في بلدة كنامي. دكتور بايس مش إذا دكتور على مستوى كتبه وياه. دكتور هو دكتور قصر بالزدير ما ينتوا في بلدة كنامي. هم يفكروا هذا في توني أنت بديشين خلاص على وصلت على صار أول أو عبد دي لان الانسه هتنزل هيرتكلك كده عشان تفتكرها في الجدول هتقول كده نورمال في الجدول تعملها ما اتساش ايه اوتومن سيل لما الاقي اول وثنين. ما هو الحجم يزيد يمن الحجم. لما يجي مايكرو سيطول. ولما يجي كانت أولا ده الاسمان مايكو ساينكرو ها حتى ها عليه ها مين والباسلر فوليوم اللي هو متوسط حجم خليه الدم الحمسي المتوسط ده لما يزيد اعرف ان عندي ماكرو المتوسط ده لما يقل اعرف ان عندي انا مش هطلع في حاجه يا عم انت بتقول لي مايكرو سايتوز اوكي خلايا كبيرة اهي وادي خلايا صغيره اسمها مايكرو سايتوز وصفها جميل ذا سيل ديكريز ان سايز ام سي بي ديكريز طب انت بتحفظ حاجه وصلت يبقى مش حاجة فرصة ويبقى يبقى خليجي قلب في القلب ايه طب ايه بتاعتك انت, انت نقص الحديل ايه انت بيحسر بيحسر بيحسر بيحسر. نقص الاية ايه هنا، نقص نقص, نقص يا رب. نقص الحديد في هنا بس نكروب هي خلفة من شمسي انيميا مش معناها انيميا ناصر الحديد اسمها انيميا ناصر من جلوب. يعني اي حاجة تقصر على تخليلنا مجلوب في انيه واسميها اليران بشمس انيميا يعني ممكن يكون كبر دي بشلس. ممكن يكون ليد توكسيستي تيدي دكتور انجل بنت احاكي قلت بلك ايه رأيت شورتونه وتعبا وقلت ليد توكسيستي انيميا وانا خلاك تبلي يا الله هي اليران بتقلل تكوين الهيموجلوبين يا مالتي القير بيقلل مين؟ تكوين فاهم يا ريس؟ كفر ديشنز بيعمل ايه؟ هو عامل اساس التكوين الهيموجلوبين وبالتالي الكفر ديشنز يقلل تكوين الهيموجلوبين بما اننا عارف في تشيلسي انيميا طب ازاي الخليه اصلا غلط في الحال؟ المفروض طبيعي كان يلزمت اربع حاجات، ايه حاجات دول بقى صح؟ صح؟ برقب. برقب. برقب. برقب كده يجبونها؟ يقوموني كده؟ استمسل رسو بايتين من تاني طب لو مببودة او كده هتشتغل. رسو اي تين اي مقرارة رسو بلاست او روبر بلاست. اللي فاضل بعد بتاني يهي. بايتين من اتناشر هيتك ارماء بعد ما عمنا ارماء درجة افضل بقى رسو نفس. بس باس يا عم. عمالترافة بعد الرجة. جيت على الحديد، قلت لما كان قليل قلل تكوين <تصفيق> الهيموجلوبين بعد ما بعض من اللي المفروض بعض قال 20, 20. صح على ان ما اعمل ايه وانا ما عنديش اعمل طب أنا أقل عشان دمجل دمجل. صح يبدأ يكون يعمل من يعني اي? خليها كبيرة كبيره قلت. قلت. قلت اللي هم تقول مدى ايه خلاص يعمل مش اللي بحاجة بالمية. كامل؟ فهينا بحاجة الاير بكشان يا خليها ولا بتكبر؟ بتزرر. تبقى مايكو ولا مائفو سيتك؟ مائفو سيتك. وصلت. يبقى مايكو في من عدد حالات اير اعتبر ديفيشان صح وفي حالات المية. حاجة؟ في حاجه؟ قبل يا فيست دي هتوصل في الاخر عشان يرجع بقى كده اللي بعدها مكروس فايتوز ها يا عم مكروس ادوس كده على السبير حجم الثلاثه بيزيد الحجم ال ان سي بيزيد وايت من بتقولوا؟ وايت من ب12 دبشانس صح؟ إيه ب12 كان عليه جنيه نورمال ب12؟ اللي من ب انا عندي حديد عمال يخلى هوموكلوبين عمال يخلى هوموكلوبين وصل تركيزه عشرين بالمية بس لما جيت ابص على الديفجل ديته عملت الديفجل او خلاف الديفجل وهو دخلت امحطت الديفجل والخلية كبيرة دخلت الديفجل كبيرة طلعت من البون كبيره كبيرة يبقى الخلية بقيت باكرو سيتب ولا لا وصلت عصير جاسب انها ميجا بيجال لبلاستي يعني خلية حرمها ايه وصلت في عندي سبب تاني واتشوت الباكة ها ح في عندي سبب تاني ممكن نلاقي إم سي بي ده بيزيد ومعناني بيخليني طلعة كبيرة. ليش عرفت لسه ها؟ على. رب عليك. على سمعت عن كل الله فضل الله حصل ده لحتنا حصلت شخصها حصلت شوية نزيف صغيرين لقاطع في ارتين لقاطع في الرقبه كلها حسب الشكل اللي الواقودة عندي الممر و بديك رس بولز. بديك زي جاي بقى يوم بتدعي اول حاجة اعملها اول حاجة امتر امتراتشن لو كده احسن ماشي? اول حاجة بيعملها الجسم. شركه الاسبليت طلعت في مصور ناس عشان كده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده بنسوجي. <تصفيق> ناس <هيدا كادر؟ تصفيق> هل يوم جسمك لما يديك ريسبونس يقول انت عندك ناس في الاكسجين اهو عامل كونتراكشن في الرئتين مش عارف الجوم مار. الزبرين تعبان عن كميه الدم. يقوم عامل كونتراكشن في مطلع الميثيور بص لك ها؟ عادك تاخد نفسك؟ قولوا انا كويس مش هعمل لك حاجة تاني لما انت تقول لك انت خدت وانا مش نفس يقوم مار طلع من المتيور يقوم مطلع لك قال له يوم ما طلع المجهول بوصلك عام يا عم انت تاخد ولا لسه مشكلة اكبر قلت له لسه مشكلة اكتر يوم ما طلع تخيل قال لي المجهول مين قلت له صح طب لسه مش قادر تاخد نفسك يوم ما طلع الميتر والريسايد لسه مش قادر تاخد نفسك طلع okay. الريسايد مش قادر تاخد نفسك ومطلع بيقولوا بس عارف طلعوا كلهم ماشي لان كلهم فيهم ومجلوهم يقدروا يشوفوا لان دي اسمها حاسس بوصول الاكسجين للبلاصه الاروبسيد حاجة حاجه الاتنين يبقى انا بكون مضيدين للبروس طب انا سالت سؤال واحد سؤال المره اللي فات وقلت لك التتراسايد لارجر ولا اصغر يعني كلها يبقى ولا في حالات لا بس سنة. وصلت السؤال بقى من واحد. واحد من بتناشر للشنسي. السؤال الثاني هنا ريفيك اللي من المنطقة وينجاجي. عرفت ليه يكون قربة ميديش سمانسر وبعد عمليها لتين لما شوف المشكلة يعني مش موضي ياريك نفسه يخلى ايه خلى ايه لازم من الاحتياط اللي عنده يديه ويعوضه. سبع سطور من الايرن يكف <ميكا> يخلي قدامك سبع مرات <تصفيق> طيب لك مين من السودو دي لكن السودو من, الترو من, من الترو ترو مية سو ترو الكلمة ترو معناها إن الخلية نفسها طلعت كبيرة. اللي هي ترو طلعت أصلاً كبيرة. طلعت كبيرة ولا يعني هي طلعت من ترديشن كبيرة. دخلت من ترديشن طلعت من الممرو كبير. طب سبياتو مكرسيتوز طب السودو معناها ان في خليه جت قاعدة في جنب كانت خلايا الادبسيس كده بس هي كبرت في هي مين بصل يعني الزيادة في الحجم هنا جنب مش <تصفيق> <فوصفر. تصفيق> سودو سيتوز <تصفيق> على فكره في طيب كده خلصنا عبد المنزل في الصيف نفوق بعد اللي جاي عن النخله ناخد العبد المنزل في الشيء ونفصل عبد المنزل لما جاب في امتحانات الكبر الكبير يعني عملتكم فين من ده ومن ده هنكتب <تصفح> في البورس الكيس والليت لما the the the the ناخد بقى لعب مغلوب. absence في حالات عن أي سلوسات؟ خلينا مش لا लोग गांव से आए इधर आए लोग से आए एक एक आए तो इसमें क्या हैं شو كبير اليكال انشيل بتبقى في حالات ايه خليه اليكال نورمال ولا abnormal abnormal عندنا الموليتك ادمي بتبقى هيدري مش اللي انا مشيني. انا صبتها. ومجدها قلت. قد تغيري. بس طرورياتهم عنها. قد يبتك اللي الكلام ده دي. اسمه؟ الاسم الثاني ده مهم جدا. كلنا الاسم اسمه كودو صار. كودو صار. <تصفيق> <تصفيق> اور <الدج> بيتس <mois> يعني احمد <تصفيق> يعني ايه بصح؟ <تصفيق> <بس> طيب, طيب دي هو او ان ترجت شكلها عامل ازاي هتروح ما سنه من الضغط يعني بنوفر فين عشان نقول ان خلايا الدم خلايا في الحجم في سنت الحال اما تصعب من معاك اه مش شويه مسقطينه بعدين بالنص لما انا بصف اقول ايه عباره عن شكلها اهو عباره عن بيفرق صوت من المجلوبين زين كير على ستين زين دارك ستين سنترال ريتد دارك ستيند ومنيون ما فيش حاجه احسن من دي ساقطها بتهوشي يا شوك؟ يا بص يا اللي حصل في الطاقت سلم. الخريف بدأ تزيل? تزيل. تصف معاني شو هنا كده. بعد بقى ها? مش بقى التنظيف aci الدواء والسطام سحر اكتب فتح capture Lyft فتح عدون خلق اتح عدون بس كل و غدون consequنante مشتغل نزيل بسこう ميدوني حبل بس كنت ولك خيالي اصلا زادت في الحجم فلما زادت قامت سحبت لما جيت مع السلمبرين عم شويه انضغطت فين كل نص لما جيت ابص عليها ليش شكلها ازاي انا ماقدرتش فيش الطريقه دي سين اول كوتوسايد وصفه يا قالت عباره عن سنتر النيوريك في دارت سكيدونج في السنتر صح بعد منه كبير الستين دي لازم بعد ايه وي على جاي وصلت اقدم من مره قبل يا عم يا هنا ووراين ده بيقول لك ان يكون هنا بيوترا نزوم اللي جوه. صح? بعد بناها كتير هنستاند يالي. بعد بناها سلطر ومجلوب. بسبب عايز جميع مهارة جوه من جوه وارسم على قصة. وصلت. ما طارق بسير. موجودة في حالات إذا موجودة في حالات موجودة في حالات كورايني انا فاكر على وتخليها بكتيريا ايدينتا سي ليك لا في الصفر ممكن بنوصل طرح الزهره تلعب والزهره النصر تطلع اخر النهار وكان يوم اللي تبص عليها تقول الله يعني ايه ده سكين دي سي يعني عارف فيها ازاي قرايتي بكتيريا بايجين اسهل حاجه من تعالجها من سيل وبدل ما كانت حاله متلازمه بقت حاله فان لانك عارف الكوسيتيشن أحذين فلاني اللي تداوم مرتديين. زيرنا موضوعنا معنا. سمعت عجب. ما لا. بس سايت أو سبيوسيل؟ أو شو؟ البارمان في المستشفى؟ إلى هكسا كنز إميل. شكل ده الارتديز عامل ازاي انا بس بس كده عامل ازاي بس ده على ركز كده على ايه عامل كده خضار عن خليه زادت في الحجم فلما زادت في الحجم بتكون لما زادت في الحجم في الحجم فلما زادت, زادت كده بدا يكسب فيه تليات. عمل ريجكشن اور سباير بس في حاله الاتين الصوديوم شو رايك يونيفور اند يعني دي شبه دي شبه دي دايركشن عارفه الكلام ده ليه لان الخلية بعدنا كريجين انا على بروجكشن سبايكس ووت ار نوت يونيفورم وصلت يبقى انا عارف ايه اللي حصل بيها الخليه زادت في الحجم يا دكتوره زاد السيرف سيريا بتاعتها عملت لي بروجكشن بس المشكله ايه يا شين دي يونيفورم ان زي الحاله مهمه جدا عندي اللي هي 스타라이포 ودي صح ففين لازم ندني مش هتاخدوا هتيجي على انا يبقى انا الصايد انا عايز انا عايز هلا وعليكم السلام <سؤال> ورحمه الله Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? مش عايز يطلع بيه طرمه دي عملت خلاص هي قداش يلا في الطولك يلا في الطولك سمي ضبط مش يبقى هنشرح الماري ونشرح يعني مثلا انا عامل غدر المكان عامل كل ده نكمل بقى احنا يبقى المجال بتاع كان سايز عارف شغال تبع عندك بروجكشن اون سايز وش ار فور بتاعت اول حاجة. تاني تالت حاجة لي قوي نورمال وقيت الاحكام قول على الملوم في الكاتل اوه اوه اوه اوه مشايز? عايز لو قيت الاحكام الصويد في في, في, تاني كلامي. تاني. في موجودة ياما تكون هنديكتا في صوردة. تكون اللايب دي في تكون فين? في الكاتل او في فين. في يعني حتى في الانتحان شابوي انا مساعدت بها. لو قدام لنا كان بيدرس جدا وشالس وانت مش هتقدر تقوم معاه ده عارفه الموضوع الحقيقه عند تحليل النمرزاي تخدشه او يجرحه واعمل على اي جرح فيه واعمل شريحه له في ده لو لقيت الاكان سايت اعرف ان الكام ده عامل كويس يبقى على ورقه الخشب والسيطر طيب ورسم الاكان سايت ناخد الخيال بقى اللي اسمه طيب الجريديشن عبارة عن ايه عبارة عن خليه عليها and block it all. جاي. حصلت لديكي تاكريونيشن ديها. اللي ونها لبنها. شربة مية كتير. يا رغولي. يا رغولي. يا رغولي. يا رغولي. يا رغولي. يا عمالي تتريف ساعدة روضي السلامة. انت بسناجي على راجل اللي عدتك هاد. انتعد يا ابن. ده انا دكتور امال كام يا جماعه دول يا جدعان لا لا عظيم شكرا Okay. Okay. كل الجريش أنا ولا النمى الحايبة يعني انا عطشار. كومت سابق مرينس عنها ترينيشن. السبب التانية شوية. واحنا بتدفل بلادفل. انا بتدفل. جيتنا كده او انا علي شريحة. بفرود الان اللي بعد ما رسمات ايه دراين. او حطات انشاء. دي ليه دراين? دي سميت براين درايم الايه؟ البوستات دلوقتي ناخد ال عشان هنا شكلها اسم ليها اخدها ستواتو سايد. كنتو ستواتو عنيه. بوق. فقط. كيف عموس? هنا لما اقصت عليك ستواتو سايد. يقول لك ان السلطرة البيلوريئية لوكسلايك الماوس كبير. سعان الماوس كبير. عليهم انهم يجيبون كل المتأسفين. لوكسلايك الماوس كبير. في اسم تاني اسمه طيب. طيب. ترك ما ما كده. وانا مش قولة طبيعة قلت انت خليط دخلها الفرق. صح? طب شمعت الخليط قلت عليها يعني كم واي. هم. عم بيتمقر كده? خطف المحضرة حاجة اسمها حاجة صح? أيوة. عشان تاني الاتبابي ما خدتوش المتابلز ما خدتوش المتابلز مول دكتور في شنط في شنط انا اتحركوا انتظرهم ازاي؟ انبيد الماروب <سؤال> باسويت اشتبه انا اقوله نفس ازاي؟ انبيد الماروب باسويت بيطلع خمسة سعينة المية من الطاقة بيطلع خمسة من ده بيطلع خمسة من في ATB اللي مسؤول عن الATB بومت يعني الدور هيطلع الصوديوم مرة ويدخل جوه وبالتالي اي دفلت في الشنف دي هيؤدي الى تراكم بتاع السودية بجرارة خارية هيسحب معاها مية وهي عنها بعناها وبعد منها نراش ترويانتوا بعناها هاموليتك اخد التالي. بنتوس و سفيد شان. بتمثل خمسة بالمئة من الطاقة. صورة نال بي اتش. دور نال بي اتش يعني من ايه? بكريم ماركس من الفوليزم او الفوليزم. الفوليزم. اه مش معنى طب صغير بيت مانعني ايه و الفوليزم في خدق سنة. لان الفول بيتكون من اسمها. free radicals مشكله الh هو الاكسجين الزائد لان لما بيتكسر بيديني H2O زائد جزيء صح وعاده مشكلة الاكسجين الزائد بيعمل ايه قال بالشنط دي ويروح يحوله الى اللي هو مشكلتين اول حاجة، ما يشيل انا مش عارف تاني حاجه الميتوكوندريا بيترسب على السن برين ويتكون لي حاجه اسمها الهايمس بودي ودي مشكلة اكبر يعني السن هنا هيتكسر وهياكل عنده يعني في هنا طول يعمل ايه لما مين ايه اللي حصل مش طب وصلت يبعد خلص من كاملة يبقى دور البيديه ما هوت صوديوم بوتاسيوم بون اي خلل في الصوديوم بوتاسيوم بون مع نشوف ولا ايه اللي بي مسؤول عن ايه صوديوم بوتاسيوم اه يعني هو طالع الصوديوم بره ويدخل بوتاسيوم جو لو حصل مشكله ان الصوديوم ما هو من جوه مشكله زي ايه غياب المايروبيد كاينيز انزايم غياب انزيم اسمه الفوسفورات بصف كاينيز وده مهم ليه غيابه بيؤدي لعدم التكنيزيشن بتاع الصوديوم اللي يسحب معاه ميه ويؤدي الى سوائل وبعد شويه ما تبقى عندها انشاء. نصر عم 5 مئة الطاقة. خمسة في مئة في صدق. ماذا تعمل خليها بروتك ليه, ليه عشان ما يحصلش يتحول الى? من المسلوب. الكاري انت كمست بتاعت <تصفيق> وبنفس الوقت على? ستنسل برين. بتقدي ايه الدمج وقاتب عنها? <تصفيق> اي الدمج ده? عارفين انزيل اسمه هو وصلت 22 شنب ب 1500 اه مهم. بصوا شباب المفروض ان هايبر سيتوزس ان فيه دخل جوه انت عمري فا. <تصفيق> <ينجل جاد> يا عمري كده لا نزلت اللجنه في كل زعلان. انا مش اللجنه خلاص يلا بس بقى. بقى كده ازاي المفروض ان الدور البيدي ماروبا يطلع على بره ويدخر مدسك. مشكلة البيدي لو انه هو يعمل تراثم يمين. هيسحب معهم اي وهيعمل رادشو. طب ازاي الخليج هيتفضوها مية وما واسميها الهايدل هي المشكلة هنا في الشنط? ولا المشكلة في ايه? هم? سوديا بيخليبات. تحط الهايدل سايدوس او بيستماط سايد لتنين شنط شغانين. وعشرة عشرة بردن. بس مشكلتها كلها برمية بردن. برمي. يعني لكي دي ما يا صوديوم بس كل ما ترمي عشرة صوديوم من السن بردن كل ما ترمي تمانية يوم عدلها اربعة. عنها بيتراكم يسحب معاش وقت ما يقول هيلين. فيعمل خلايا تلاقي هيدرو زيتوت. ولما هي هيدرو سيتونس ايه بشكلها عامل ازاي? فكر تقوم واحدة منهم سوطة تحت اسمها يوني كونتين. اشانتوها? لنا بقى الاستوماتو سيتونس اقولي عامل استوماتو سيتونس. شكلها عامل ازاي? لا ما كنتوش باي كونتين فقط. ماذا? هيدرو نورمال ان بيج مارجو نورمال بينتوس سويتشام باز ديت از ديفيكت بين استين درين بالنابيت ريزلت ان ايه اكوموليشن اوف الصوديوم ريزلت ان ايه اصل كل قيمه تظهر في الجري اسهل يقعد يا صاحبي ايه الميه لما ينتج عنها اس يونيت سنت يا وصلت امتى تظهر بقى الاستمات بتاعتها في حالات التكنيكال ارتفاك ايه دلوقتي أنا ما بعرف على التكنيك يعني عب عرف ديكر عرف ديكر عرف ديكر ديكر ديكر مع عيب بديك يوني كونكيلا ونعرف حالة الهاي صاير أو المستوياتون صاير في حالات صحيح. ناخد اللي بعد منها ايه? اذا بريجيب. ووسيش ادول بازل معيش. فراجمتو كيف يعني يعني قطع يعني على خليط الابزيز يعني عاملت ولا بعد عاملت حدسة بتستار كل حتة سليمة بس الحدسة لوحيدة. من ايه بقى? فراجمتو صحيب. انت تحصل الحدسة دي لما خليط الابزيز بقى ماشية في البلاط وتقوم حاجات عندي. حاجات التزخيح. قولي هذا صح؟ الأسس سمعت عن الأسس في الشرايين خليت الشعيرين. كانت من هنا دكتورة. انا غازات من النهايه لما تعبث في دي وصلت. يبقى الفراملتو صاير. إن الأرنبسيز بتصليح في الفرامل. بحدة صغيره موجودة في حالات حاجه أسو في الروزس. ييجي الثاني من الكتالكس يعني في الروزس بكسجن في في اليند صح؟ صح صح ليه? هو العامل عن السلام سالة. هو الالة دي ايه? اللي دي ايه? ما هيك يترسل. يترسل بجابرة. يعني منبيه. لما عادل اي حاجة. انما يترسل في الان ده اللي ما هو من, من اللي كبير. كلام انجليزي عشان نعمل ازاي من انجليزي اهي فكان نعمل الشكل ده سيكل سر ابريل ده شو او الضلع من الاسفل ضلع ايه شوق. دي حاجة شور. طب حش احسن من شورو. شورو. مش موجود انا شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو انت شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو كده. ممكن كبتقعد بالاتجاه اللي انت عايزه، عايز. ما يديك بطنه هو لو تانية أو ثالثة أو من هنا سقطت بيعجز البرسيب. قعد، انا كان عنده عشر بالذين شو ما صوت في العصر الجديد. الله يبى القرار يعني <تصفيق> <تسي sixteen> اي حاجة المصنع عندي هو اتكسر وانا اصلحته صاحب المصنع مش هيجي يقول لك يا فؤاد ما بتمشيش ليه لا جيد طبيعي هيقول لك يقول خير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 أحس أحس دمش دمش عزر عزر <تصفيق> أنا محمد أمم محمد ايوب أيوه أمم أيوه ما حصل هذا هذا الشيء مش مش عايز أقول لك حاجة مو مو مو <تصفيق> مش هذا مش هذا انا هذا مش هذا مش هذا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 ذكر الخلايا الدميه ذكر الخلايا الدميه لاحظت ان هي فيها شويه اسمه كده غاد ما يخش على الميوغلوبين ده فيكرسل أنا مين اللي قال لي عبد الله الشيب الصعيد أنا كنت بارك في هذا اسماعيل جاك كده سنة 2006 طبعا هوت في سايت سكيلينج ده يعني ايه يعني نعمل كده ارجع للشكل الطبيعي بتاعه صح فهنا <تصفيق> الخليه بتاعتنا كانت سمول وراح اورج الباد جيز او والله راح في دول بالشكل ده كده بعد انا كيراتوسايت او الاسم الثاني اسمه هلمت سيل كلمة هلمت يعني. خوز. خوز, خوز صح? عارف الخوزة باتنا اللي كانت كده. هي ده محسن المنزل. يعني كده على الراكروسيز. هي ده كده وفيها اتنين فوروشنش مين بقى اللي هنا كان بيتأكسد بيتحول لحاجة اللي ما على تعاملنا? القرارة صحية شكلها خلي عامل ازاي? فيها واحد الوطنين بروجيكشن. ضمن كليل كيز بروجيكشن زي. انه مبنوع من اكس بتحول الاملت من مبنوع من. سربلتهم هاي ينزلودي. على عايزين من عامل بروجيكشن واحد او سألت سهله فالاخد دي اتوار دي ايلا? يقول لي صار ما مهموم? ستاكر. لا ناخد هو عشان انا طبعا انا اللي بس كده اللي انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا وبيو كنت <تسرسف> oh <تسرق ass Twenty> <تسرق> انت اللي اسمك طب يا يعني يعني موجموجلو من كونتين الاستلمين. شو في عندي حاجة اسمها هاي بكر ومشية. اسمها اسمها, اسمها كلمة يعني. كلمة يعني. في كلمة وبالتالي صبغته ولا هذا الشكل يجب ان يكون ده. الشكل هذا الشكل يجب ان يكون هذا الدم. يجب ان يكون ان يكون هذا الشكل يجب ان يكون هذا الشكل على ان يكون هذا الشكل يجب ان يكون هذا الشكل يجب ان مبلون <تضبع> <تضبع> <من> مين اللي زاد؟ تبعت الشريعة مبلون عليك ولا لا، هنا يعني ما بس على شريعة، ولا فين بركة، وبس على بتاعها ان انا عندي على اسمها واي امتى يا على، حتى وللايك والكوبر واللين ترسيسل ده جيبك هذا عرض الشاشه وكوبر اللين ترسيسل دكتور في الشاطئ ومسكه لما قلت مصاب العرض الشاشه هي هي بشانسي? هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي اه? اه? ورجالة. قولي اعمد اهو. هالما افروض ان تخليهم من دون حال ما ليه ما <متحدث> دوش تخليهم امتر <متحدث> من تولت ليه? من يعني نعمزيز مسؤولاً من المتشاركة بشي تلوزي بسرعة ماذا؟ هي يبقى يعني هنا عشان تحفظ السلطة رب تير يلا ما اردت لا لا ما ما ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ما اكون ما ان اكون مجرد ان اكون ما ان اكون مجرد ان اكون ان اكون مجرد ان ان اكون ان ان ان ان ان ان ان ان ان لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا قبل على حد هنا يقول الاستيلو سايت عاطف في الصايت. يعني أب تقدر الصايت. عاطف مالي في يعني عاطف الشي. عاطف مالي بالاستيلو يعني ايه بنقول مشكله يعني قالوا مين احمر ولازمه صح انت احمر لازم انتوا صبحي يا ديتوا صبحي يا ديتوا صبحي يا ومعهم مجروب. اصناها فترة وانا بس بوشيحة في عامة خطوة من خطوة في خطوة من المصائل انا قلت لها يدوه بالنقاط ان ازرق. في الهومجروب من اللونه. اه. ويهو معاملها البولي. سوالي جريف مزيحة. لديك مصائل. قبليل ايه? بولي. او ليه السطوب من يوركي أسر بيوكوسين بلو في الهومقلوبة بيوكوسين رد رزق إن بوليك ومشي سوكن بيستين باي أبتدر بيوكوسين صوبرا بايتا ستين لو ما ساقديد سارجان يتنعي بيوكوسين بلو والدريلين في برزايا تين فناشر فضلونا نقرشن نفر نفر نفر لا لا طب هات لي يا واد طب هات